على الله الدين الخالص على الله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ام ان نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا والذين اتخذوا من إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّار إن الله لا يهدي من هو كاذب a <laughs>